كتاب الطيب والزبائح من مسلم ودي كتاب حلا لا وثني والنجوث أصلا والشرط فيما حللوا إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري حيث الحياة مستقر الحكم بجارح لا ظفر وعظم وغير مقدور عليه صيدا أو البعير ند أو ترد الجرح إن يزهق بغير عظم أو جرحه أو موته بالفم إرسال كلب جارح أو غيره من تبع معلم أو طيره يطيع غير مرة إذا اتمر ودون أكل ينتهي إن ينزجر وإنما يحل صيد أدركه ميتا أو المذبوح حال الحركة وسن أن يقطع لوداج كما ينحر لبة البعير قائما ووجه المذبوح نحو القبلة وقبل أن تسلق قلب اسم الله واسم في اضحية وكدرا وبالدعائي بالقبول فاجهرا باب الاضحية ووقتها قدر ثلاث ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين وثن من بعد ارتفاعها الى ثلاثة التشريق ان تكملا عن واحد بأن له حول كمل أو مع زنفي ثابت الحول دخل كبقر لكن عن السبع كفت وأبل خمس سنين استكملت ولم تجز بينة الهزار ومرض وعرج في الحال وناقص الجزء كبعض أذن أو زنب كعور في العين أو العمى أو قطع بعض الألية وجاز نقص قرنها والخصية والفرد بعض اللحم لو بنزر وكل من المندوب دون النذر باب العقيقة تسن في, في سابعه واسم حسن وحلق شعر والأذان في الأذن والشاة للأنثى وللغلام شاتان دون الكسر في العظام باب الأطعمة يحل منها قاهر لمن ملك كميتة من الجراب والسمك وما بنخلب وناب يقوى يحرم كت ساح وابن آوى أو نص تحرين به أو يقرب منه كذا ما استخدسته العرب لا ما استطابته من ميتة ما سد قوة العمل باب المسابقة ففحة الجواب والسهام إن علمت مسافة المرامي وصفة الرمي سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر إن أخرجا فهو قمار منهما إلا إذا محلل بينهما ما تحته كفء لما تحتيهما يغنم إن يسبقهما لن يغرما باب الأيمان وإنما تصح بإثن الله أو صفة تختص بالإله أو التزام قربة أو نذر لا اللغة إذ سبق اللسان يجري وحالف لا يفعل الأمرين لا حنف بالواحد منها ذين وليس حانسا إذا ما وكلا في فعل ما يحلف أن لا يسعلى كثارة اليمين عفق رقبه مؤمنة سليمة من معيبه أو عشرة تمسكنوا قد أدى من غالب الأقوات مدا مدا أو كسية بما يسمى كسوه سوبا قباءا أو ربا أو فروه وعاجز صام ثلاثاً كالرقيق والأفضل الغلا وجاز التفريق باب النذر يرجم بالتزامه لقربة لا واجب العين وبالإباحة باللفظ إن علقه بنعمتي حادثة أو اندفاع نقمتي أو نجز النذر كلله عليه صدقة النظر المعاصي ليس شيء ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء بالتجانه القرب إن وجد المشروط ألزم من حلف اليمين مثل ما سلف كما به أفت الإمام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافع أما النواوي فقال خيرا ما بين تكثير وما قد نذر ومطلق القربة نذر لذما نذر الصلاة ركعتان قائما والعبق ما كفارة قد حفلا صدقة أقل ما تمولا